لا اله الا انا فتدكون خلق السماوات والارض الحق تعالى عما يشركون خلق الانسان من نقطه فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لَكُمْ فيِي هَذِفقُ وَمَ نافِر وَمِنهَا تَقُلون وَلََكُم فيِي هَا جَلالُ حِينَةُرحونَ وَحينَ تَصَْحون وَتَحْلُ أَنْفْ قَالَكُمْ إ بََدِ لمم تَقُ بَادِغِيهِ إَِّا رَبَّنَا بَنَاتَكُم نَرَاكُم فُرَحًا رَحِيمَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ تَقْصُدُ السَّبِيلُ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَبَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيبُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزرع والزيتون والنخيل والأعناد ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسطر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسطرات بأمره إن كَلَا يَا يَا تِلْقَاوِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ هُوَ الَّذِي سَفَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُدُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا بِالنُّ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَسْتَنْخِرُجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَدَّفُ الكَمَاخِرَ فِيهِ وَلِتَذْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَرْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ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 مَوْتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ يَوْمًا يُبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا جرم أن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 فلا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السفق من فوقهم وأتاهم العذاب وَأَنْتَ أَهْمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزُونَهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَطْشَاوُ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَسُؤْلُ عَنِ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ قُضِيَ عَلَى أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ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 وَلَنَاهُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ مَأْوَى لِلْمُتَّقِينَ دَنَتْ عَادِيَن يَخْلُونُهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الذين تتوفاهم الملائكة طيدين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبِرِهِمْ وَمَا وَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ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 نَحْنُ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ مِن دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَمِرُوا الطَّابُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ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 او يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او يأخذهم في طغيانهم فما هم بمعجزين او يأخذهم على تغف في فان ربكم لراؤف رحيم اولا يرون الى ما خلق الله من شيء يتفنى ظلاله عن اليمين والشمال يتفنى ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون الله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من 1. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ لا لَا يَسْتَكْبِرُونَ 2. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا فَقَالَ اللَّهُ لَا تَعْتَبِرُوا إِلَهًا مِثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهُوَ يَا يَصْرُهُبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَأَرْسَبَ أَفَغَيَّرَ اللَّهُ تَنتَقُونَ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 يكفرون بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسالون يجعلون لله البنات سبحانه وَلَهُ ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنفا ول وجهه مسودا وهو كريم يتوارى من القوم من سوء ما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 وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم, وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَتَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَنَثَتَهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُصْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ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 ان في ذلك لایه لقوم يسمعون وان ان لكم في الانعام عذرا نسقيكم مما في بطونه من بين صوصه ودم لذنا خالصا لََنَن خَادِ صسَ إغَ لِشَّاربين وَبِن فَمَرَتَِّ خِيِ وَالأَََّا بِكَاتَّفِذونَ بِه سَكَغَوَ لِزق حَسَنَاب إَِّ فِي ذَالِكَ لآيَةَ لِقَّ يَعْتِبون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوته ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذجلاً يَفُْجُ مِن بُطُونهَا شَرَظُ مُخْتَلِفٌُ أَلوَانُهُ فِيهِ شِفَ قُلِّ النَّاس إَِّ فِي ذَالٍِ كَ لآيَثَ لِقَّتَ فَكَرُون واللَّهُ خَنَقَكُثُمَّا يَتَوفَّانكُم ومنكم من يرد إلى أرذن العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعضهم في الرزق فَمَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِرَانَ دِيرَزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 اَسَجَنَ فِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَطْلُبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عهدا مملوكا لا يقدر على شيء ولا رزقناه بنا رزقا حسنا يَمُنُّ وَزَغْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقال الله مثل الرجلين احدهما اكم لا يقدر على شيء وهو كند على مولاه وهو كند على مولاه انما يوجهه لا ياتي بخير أَل يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَعْمَلُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غِنَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ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 وََلهَّهُ جَعَلَلَكُم مِن بُيوتِكُمْ سَكَنَ وَجَعَلََ لَْكُم مِنْ جُلودٍ عَنعَامِ بُثَ وَجَعَلَ لَْكُمْ مِن جُدُودٍ عَنْ نامِ بُيوتًَا تَسْتَخِّونَهَا يَومَا وَِكُم وَيَوْومَ وَمِنْ عوصوافِهَا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنالا وجعل لكم جَلَ لَْكُم صَراضِي لَ تَطكُم الحَوْوَ وَسَرادِي لَ تَطكُم بَأسَنكُمْ كَذَلٍِكَ يُوتُِّ نِعمَّتَهُ عَلَكُم عَلَْكُم تُسلْلِمونون فَإِن تَوَلَ فَإِن مَا عَلَكَن بَلُُب يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَدْعُثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يستعتبون. وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ وَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَئِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ فَالْقُمْ إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ غُلَّعَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ <تصفيق> الَّذِينَ كَثَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا سَفْقًا الْعَذَابُ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَنَقَلَ الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَدْعُو فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهَٰؤُلَاءِ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 ولا تكونوا كالذين نقضوا عهدهم من بعد قوه ان كان فتن تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكونوا امه هي اربا من امه انما يضلكم الله به ولا يبين لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانهم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها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 إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين شبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون مَنَّام لَوْ صَالِ حَمِّذ دَنْكَرٍ أَءُ فَوَهُوَ مُؤْنِدُ فَدَدُحّيًاَّهُ حيتَوطَيِيدًا فَلَ نُحّيََّهُ حيتَوْ طَنّيدًَاكَ وَلَ نَجز يَدَّهُمْ أَجررَهُم مَا كَابُ يَعمدُون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 يكون واذا بدلنا ايه ما كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتون بل اكثرهم لا يعلمون قُلْ النَّزَّلَهُ حُقُدُوسِنغوَبٍّ كَدٍِ حَكّ لثَبِّ تَ الذيينَ آمبَنوا لثَّ تََّينَ آمَهُ وَهُ دَهُ وَبُشْْرَال مُسلمين وَلَ قَض َّمُ أَهُم يَقُلون إِ ماَا لِسَانُ الَّذِينَ يَحِدُّونَ إِلَىٰ إِلَٰهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم فَرِ الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنَّ جاء رحم الكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعنهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذَلِكَ بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين قد عمى الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم المغفلون لا درنى أنهم في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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَسَأْتَخِذُهُ ثَمَّ أُمِّنًا فَكَسَرتْ بأَنَّ بِلهِ فَأَذَا قَهَم اللَّهُ لِذَا سَْدُوعِ وَالخَمْثِ بِمَا كَابُوا يَصُ النَّعون وَلَ قَضِجَ أَنهُمْ رَسُولُ مِنهُ فَنكَذبُوه فَأَقَذهُمُعَذاابُ وَهُمْظَادِمُون تَقُولُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إياه إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اغطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم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 مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّضْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَضٍّ وَمَا عَمِلْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ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 qanitha lillah in ibrahima kana umta qanitha lillah haliifan wlam yakun ina lmushrikin shakira li anعم ijtabao whadao ila širat تقين واتيناه في الدنيا حسنا وان انه في الاخره لهنا الصالحين ثم اوحينا اليك ان تتبع ملة ابراهيم حنيف وَمَا كانََ مِنَ المُشرِكم إَِّ مَا جُعَلَ السَّدْتُ عَلََّذينَ أفْتَلَفُ فِي وَإَِّ رَدًّاكَ لَا يَحكُم بَنَّهُم يَوْمَ القَامَةٍ فيِي مَا كَالُوا